وَإِنْ تَعْجَفْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ آهِذَا كُنَّا تُرَابًا آهِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون